يا ابويا كلمات ناصر الشغار اسوق لك دشل مشاعر ولا حس يا قدوتي ابويا تاج راسي من كنت علمني الطيب ونمس مثل الجبل شامخ وثبت راسي دل الجبل شامخ والثبات راسي يقولو خلكم على الدين يا باس واليام بلايه انت تصبر احلى ناس وعلمتنا يا بوي في شدات الباس وصيتنا بالصبر عند الما يا الراس حتى حتى ولو النز من صار حتى ولو النز من صار صار قاسي قاسي ان العالم اشكال وميزت சி ம وحذرتنا من صاحبة الناس الانجاز اللي تلبس كل يوم من الباسي اللي يجاني تشدق بلا دراس وليا قفاني قام يدرس دراسي وليا قفاني سماسي لا انت يا وصل الله هاي يا بسس من واسناصر جيتنا فلاس من وسط غطى البحر جبل الماس وعلى شواطئ الطيب حط المراسي اللي بث على معجز كان للمقياس وبطي بحط كل رقم من قياسي والصابات غافي على دماغ الناس ودا دماغ طافو على البيت تسير ايوه محمد سعيد الجهاد